أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا اختلف شخصان في مسألة ما وقال أحدهما للآخر لك كذا ان اخطات وقال الآخر لك مثل ذلك إذا كنت, إذا كنت أنا مخطئ أو أنت مصيب فسؤالي هل هذا يدخل في القمار نعم هذا لا يجوز لا يجوز وإنما الذي يجب في مثل هذا هذه الحال ابراز الدليل إذا كانوا على علم بالدليل أو سؤال أهل الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم هذا السائل يقول في مدينتنا مسجد وفيه وفي ساحة المسجد قبر فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا دليل واضح على عدم جواز الصلاة في المسجد الذي بني على قبر أو وضع فيه القبر ولهذا هذا المسجد الذي يسأل عن السائل إذا كان القبر داخل المسجد وبناء المسجد وسور المسجد فإن الصلاة فيه لا, لا تصح ولا يحتج هنا محتج بكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في جانب من المسجد لأن هذا الأمر وينبغ أن يعلم هذا, هذا الأمر ألا وهو وجود القبر في هذا المكان لم يكن كذلك في زمنه هو عليه الصلاة والسلام لم لم يدفن داخل المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد وفي زمن بني أمية حصلت توسعه للمسجد من جهة الشرق فأدخل سور الحجرات داخل سور المسجد مع وجود أسوار عديدة تحول بين المسجد بين القبر وبين وصول الناس إليه فلا يحتج بذلك لأن هذا أمر لم يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأنكره من أنكره من أهل العلم عندما وجد في, من أهل العلم عندما وجد في ذلك الزمان فلا يحتج بهذا الأمر وايضا لا تلغى فضيلة المسجد بهذا الأمر الذي فعله بن أمية فضيلة المسجد باقية صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام نعم صلى الله عليه يقول في سؤاله الثاني أن والدته تقوم إذا قامت من مكانها تقول يا أمي وأمها ميتة فأقول لها هذا استغاث بغير الله فل هذا صواب إنكارك عليها في محل محله وقد يكون هذا الأمر شيء بقي في لسانها من أمر درجت عليه درجت عليه واعتادت إليه لم تقصد الاستغاثة بأمها وإنما درجت من صغرها وهي مع أمها في البيت كلما احتاجت شيئا نادت يا أمي وبقي هذا الأمر على لسانها درج على لسانها واصبح يتكرر منها في كل مناسبة إنكارك عليها إنكار في محله ويجب عليها أن تترك هذا النداء وإذا كانت تقصد حقيقة الطلب من أمها والمنادات لها وطلب تخليصها من الكرب الذي هو فيه فهذا هو الشرك بالله عز وجل أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يدخل في المسألة العاشرة القول بأن العلماء لا يعلمون أو لا يفقهون فقه الواقع هل هل يدخل في المسألة العاشرة الذي يقول إن العلماء لا يعلمون فقه الواقع هذه يؤتى بها للانتقاص من, من أهل العلم ورد الحق الذي جاءوا به وتقال هذه الكلمة ويقال ايضا عنهم كلمات أخرى يراد بها الانتقاص من أهل العلم ومن الحق الذي يدعون إليه والسنن التي يدعون إليها ويرغبون فيها والبدع التي يحذرون منها فيؤتى بمثل هذه الكلمات للصد عن الحق الذي يدعو إليه أهل العلم نعم حسن الله إليكم. هذا يسأل عن أجسام الشهداء أو شهداء احد هل تأكلها الأرض الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث ما يدل على أن من الناس من لا تأكل أجسادهم الأنبياء ذكر لا تأكل أجسادهم الأرض ذكر من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و. الشهداء الآن لا تذكر الدليل في ذلك لكن إذا ثبت بذلك الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يأكل جسده أو لا تأكل جسده الأرض فالأمر حق كما اخبر نبينا صلوات الله عليه وسلم عليه نعم. صلى الله عليكم هل يمكن للمسلم أن يشرع في أذكار الصباح؟ بعد الأذان الثاني للفجر وقبل صلاة الفريضة هل وأذكار هل, هل هل يمكن للمسلم أن يشرع في أذكار الصباح بعد الأذان الثاني للفجر وقبل صلاة الفريضة وأذكار المساء قبل صلاة العصر وبعد الأذان اذكار الصباح هي مرتبطة بالصباح اذا وجد ولهذا إذا أصبح الإنسان يأتي بهذه الأذكار. والأذان دليل على طلوع الصبح وهذه أذكار للصباح فلا بأس أن يأتي بها إلا أن بعضها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به بعد أن يسلم من صلاة الصبح يأتي به بعد أن يسلم من صلاة الصبح فما كان من هذا القبيل يؤتى به بعد السلام من صلاة الصبح كما كان يفعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم الله عليكم هذا يقول إذا ادركتم مع الإمام تكبيرة أو تكبي... نعم. تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة فهل أتمها وما العمل العمل أن تفعل كما قال عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالتكبيرات التي فاتتك تتمها خفيفة أو سريعة بعد أن يسلم الإمام فإذا كان فاتك مثلا تكبيرتين فإنه إذا سلم الإمام تكبر ثم أيضا تكبر ثم تسلم ولكن تستعجل في التكبير مراعاة لإدراك التكبير قبل أن ترفع الجنازة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وأآل وصحبه أجمعين.